قال الله جل وعلا في الصورة نفسها لما ذكر نبيه صالح قال قالوا يا صالح وقد كنت فينا مرجوا قبل هذا معنى يا صالح وقد كنت فينا مرجوا قبل هذا أن صالحا عليه السلام لم يكن وضيعا في قومه كان ذا جاه وعلو مكانه ومنزله وهذا يجعلك تفقه ما معنى قول الله جل وعلا في صورة القمر لما قالوا لنبيهم أي صالح بل هو كذاب أشر قال الله سيعلمون غدا من الكذاب الأشر ما معنى كذاب أشر كذاب معروفة لكن ما معنى أشر إذا كان الإنسان يكذب ليدفع عن نفسه ضر أو يجلب لنفسه مصلحة فهو كذاب فإن كان يكذب رجاء شيء لا لرجاء شيء فهذا كذاب أشر فهم يقولون أنت مرجو فينا معظم مبجل فلما تكذب حتى تصل إلى مكانة تطلبها تزعم أنك نبي كذب لتصل إلى مكانة تزعمها تريدها رغم أنك محظوظ عندنا ذو مكانك قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجو قبل هذا